يقول يا غايبة والقلب كثر الطواريه ما عاده راع الهقاوه الكبيرة يا غايبه والقلب كثر الطواريه ما عاده راع الهقاوه الكبيره من يوم الدروب المنفارق تركتيه سنه رجل من غير ربع وعشيره الصاحب علينا المصايب اللي أصبح هو برأسه يدور بخيره لو تفتشين الضروع صدره لقيتيه حزين وبصدره من الحزن ديره الشوق بانت بالملامح مواريده والقلب بين بالكلام عبيله بوح عبد الله ولا بقى سر عن الناس يخفيه من النظر قامت تبين السريرة وزودًا على اللي فيه ما هو مكفيه كل شي بهم من تتس يستثيره للحين عطره عطرة اللي هديته، وليه خلص دورنا العطر غيره من كثر ماهو جايز اللي هو يغليه دايم على شماغي شذاه وعبيله عطرا سبب محبته حب راعيه أثر العطور أحيان شر وشري اذا إذا كذا لا تدخلين المشاريه أحيان بشرها تصغر كبيرة احيان بشرها هات اصغر بالبيت ابو عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البنكود 22 70 70